إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفيه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منه أُ مهَاتِكُمْ وَمَا جَعللَ أَذْرَأَكُمْ أَبَنَاأَكُ ذَلِكُمْ قَوْلكُمْ بِأَفوهِكُ وَلهَّهُ يَقولُول الحَقَ وَهُو يَهذِ السَّبيل أدعوهم لآبائهم هو أقوسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم وَلَكِنَّ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا أَنَّ النَّبِيَّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ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 طورا <تصفيق>